البحر كالبر يقموج بالاسرار يقموج بالخير يقموج بالاسرار هيا بنا لنكشف الستار عن قصه الوردين وصديق اله المختار شاركي وجور الخالي خالي في الاعمى شاركي وجور ميدان الامل الاغبا الروم موجود في عتمة الاوكار واكثر الصفوه يبلدل الافكار ويسد الافراحه ومتعه الصغار شاركي وجورج دوما في الانتظار شاركي وجورج خارقاني في الاعمال شاركي وجورج دوي ديرنا للابطال Ziiqun Al-Wardin وزمينه المغوار بنائي ذكي لا يعرف الفرار مكافح الجريمة في أعمق البحار لا يعرف الهزيمة مهما على الثيار شاركي وجورج الخالقان في الأعمار شاركي وجورج يعيدا للأمن للأغبار